Bismillahirrahmanirrahim صراطا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما No more. ويكفِر عنكم سئاتهم، ويكفِر عنهم سئاتهم وَتَعْلَمُ الذبلون في <تصفيق> القيد lanum <Sess> cehennem <Sess> <Sess> I'm uh -huh. Yeah. Mm -hmm. Mm hmm. من أوفاق ما عاهد عليه الله and Bismillahirrahmanirrahim. El <tik> ömrülüyor. en lugar Buten <tries> the